بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال وللأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وَأَطِيعُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَإِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنَّنَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَابَتْهُمْ إِيمَانًا زَابَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَتْهِمْ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك أولئك المؤمنون حقا لاهم ووج ن دبي ود في المط وزق كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ إِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارَهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ لَكَ أَنَّمَا يجادلونك في الحق بعدما تبين لك انما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذيات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ويقطع دابر الكافرين حق الحق ويبطل الباطل ولو كرث المجرمون إذ إل تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني مبدكم بألف من ليممدكم بألف من الملائكه مردفي وانا جعل الله الا بشرا وان تقم مع النبي قلوبكم ولم نصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذي عشيكم النعاس أمنة منه وينزل وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم وَيُذْهِب عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَيَهْدِي بِنُرُسُلِكُمْ وَيُثَبِّتُ بِهِ الْأَقْدَامَ ۚ الَّذِي يُوحِي ربك إِلَى عَبْدِهِ الْمَلَائِكَةَ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأناق واضربوا منهم كل بناء ذلك بأنهم شاقوا غَاوَ رَسُولُهُ وَمَا الله يَشَأْ قِطْلَنَا غَاوَ رَسُولُهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ وَعَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارِ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 وابئس المصير بلنقتلهم الا كان الله قتلهم وانا رايت اذ رميت ولهكن الله وما وليبني المؤمنين منه بلاء الحسنى إن الله سميع عليم جاءنا لكم وأن الله موهن كيد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 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَبِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوَّهُمْ ضَرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلْرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهِ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَاتَّكُوا فِتْنَةً لِنَّ تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسِ وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروه إذ أنتم قليل مستعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآعاكم اغاكم وايدكم بنصره ومزقكم من قد ذات لعندكم تشكرون يا يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله ورسوله لا لَمْ يَأْتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَلَنُأَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر والله ذو الفضل العظيم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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا قَالُوا خَدْ سَمَعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ مثل هذا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَإِذْ قَالُ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ أَنْذِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ وَإِتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيكٍ وَمَا كان الله ليعذبكم وأنت فيهم وما كان الله معذبكم وهم يستغفرون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 ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصليه فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوه عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يولبون والذين كفروا الى جحنم ما يخشون اليمين الله الخبير من الطغى ويجعل ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمهم جميعا فيركمهم جميعا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِن تَتُوبُوا يُغْفَرْ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ فَقَدِمَ وَقَصَّ النَّتَ الأَوَّلِ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَإِنْ كُنْتَ خَائِفًا فَإِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نعم وَدَأَمَنَ نَصِيب وَعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما إن كنتم آمنتم بالله وما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 وَلَهُمْ تَوَعَّدْتُمْ لَخْتَنَفْتُمْ فِي الْمِيْعَادِ وَلَكِنْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَلَكِنْ يَقْضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ دَيْنَتِهِ وَيَحْيَى ويحيى من حي عن بينه وإن الله هنسميع علي إذ يريكهم الله في منامك قليلا وَلَوْ أَرَاكَهُ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاةِ الصُّدُورِ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 يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحوا وأطيعوا الله ورسوله ولا اتانا نزع فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع وَلَا تكونوا كالذين خرجوا من دينهم ضالين وان آمن الناس ويصدون ويصدون عن سبيل الله اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جار لكم فَلََّا تَرُاءةِ الْفِأَتَ مَِكَ الصَالِ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِ بَرِي أُ مِكُمْ إِ يَأَرَ مَا لَا تَرُ وقال إني بريع منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد عقاب يقولون يافقون والذين في قلوبهم مرضوا غر وهؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضيبون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وآمنك بما قدمت ايديكم وان الله الهيسب بالامن للعبيد قد ابي ان ترعون وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَخَبَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ لَيْقَادِ ذلكلكَ بِأَن اللهَّ لَْ يَكُ غَيِّر مَ تَن أَن مَهَا عَلَ قَوْ مِ حت يُغَيّهُ بَابِأَ فُسِهِم وَأَن اللهَّ سَنه وَأَنَّ الله يدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغلقنا آل فرعون وكلهم كانوا ظالمين إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدكم ثم ينقضون عهدهم في كل منعته وهم لا يتدكون لئن تفقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لمن خلفهم لما لهم يتذكرون وان تخور فان من قوم خيانه فان باليهم على سواء إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِلِينَ وَلَا تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَكُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ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 الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا وَإِن يخدرك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا الا انفث بين قلوبهم ولكن الله انفب بينهم انه عزيز حكيم يا ايها النبي احسبك الله وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أُحْرِّضُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ جُنُودٌ صَابِرُونَ يَغْلِبُونَ 200 وَإِن كُنْتُمْ مِنْكُمْ 100 يغْلِبُوا 1000 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا الآن خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا فان تكن منكم لات صادا و اتو وَإِنْ يَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَا كِيَمَ لِنَبِيءٍ أَنْ يَكُونَ لَهُ حتى يثخن في الأرض تريدون والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا منا ومنتم حلالا طيبا واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايدي من الأسرى أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وجاهدوا, وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ وَالَّذِينَ آوَوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ حَوْلِ أُبَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَا يَتِهِمْ مِنْ شيء حتى اتَّيُهَا الْجُرُ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بينكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض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 والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من وَغْيَاجًا وَزَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَانِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ